فؤاد مجروح أصابته الدنيا بالهموم والقروح فالتجأ إلى ربه ودعاه إنها آهات وزفرات نبعثها لكم من من حنايا الروح الأسى مني تمكن والحزن فيني دفين والليالي جرعتني همها وأحزانها دارة الدنيا علي عشت الدنيا حزين واشعلت في وسط روحي جمرها ونيرانها الأسى مني تمكن والحزن فيني دفين والليالي جرعتني همها وأحزانها دارت الدنيا علي عشت الدنيا حزين واشعلت في وسط روحي جمرها ونيرانها أخفي أحزاني عساها في جبيني ما تبين واكتمل عبره وشد خطامها وإعنانها حالتي تشكى على الله من جرح مثل السجين والسعادة في حياتي من هدم بنيانها أخفي أحزاني في جبيني ما تبي واكتمل عبره وشد خطامها وإعنانها حالتي تشكى على الله من جرح مثل السجين واستعادة في حياتي من هدم بنيانها في حنايا الروح جرح في حناياها حنين والمدى فوق خدي سيلة غدرانها والتفت بحث ودور من يسار ومن يمين السعادة من يد الله الروح عن عنوانها والله اللي رادي يرسلي قبل الموت يعوين رحمة الله في طريقي فتحت بيبانها يومي زادب وسط روحي والله اللي رادي قبل الموت عوي رحمة الله في طريقي فتحت بيبانها واختفى بلي سلعين وصرت مرفوع الجبي يوم زاد وسط روحي مستوى إيمانها بعد ما كان الرخصاق لا علي من الثمين صرت بي جنات ربي روحها وريحانها الله اللي دلني ما أوليه نعم المعين رحمة الله من بغها ماتها وأنشانها بعد ما كان الرخ لا علي من الثمين صرت بي جنات ربي روحها و الله اللي دلني ما أولايه نعم المعين رحمة الله من بغاها ماتها وانشانها يسمعوا يا, يا مجيب كل وقت وكل حين رد لهم على الصراط يا إلهي بك نذوب بك نعوذ ونستعين لا ذكرناك الحنايات تشتعل الضي لا ذكرناك الحنايا تشتعل الضي